قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فأتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أَوْ متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأَمَّا الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا ما ينفع الناس فيمكث في الْأَرْضِ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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويقطعون ما الله به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة لهم ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه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 قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق